خسره يا حبيبي ده ده ده ده قدروا وكسر في التلوع لتتمنوا الوع لللي شلكوا على الكتاب للبجاح بيت نشاط كله خنوف صحب شاط واللي ساق واللي صا مش شايف فيك اختنا اسمي بص لي وشه ما يتملي دم حامي ولو غلي يحرق اللي عامل بطار ابن شارع لو وحتدخل في والبطولة بات علاج كله حابب الاشتباك نفسه يتصيب اواك شبلي خمف ما علموه لما ضبطوا وعلموه خلا ناس يتكلموا عنو اوساخ الكلام حبيبي غاب خلف سجن نرحتيه قلت ادور على صحو حاب لقلبي كان متشالين شفتهم والشعر شاع كله عايز يستفيد تيجي تاني لو من بعيد <تصفيق> <تصفيق> لكيف يحضروا 200 كذابين على غشاشين لو في وشك يعملوا هوليه الناس الصالحين تيجي ومظهرك تبوه انو تتحط في بحر الدنيا حصريا على موقع ماراجنات دوت كوم